يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبذلكم تسئكم وإن تسألوا عنها وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبذلكم عف الله عنها والله وفُور حليم